اثنان استمع للجمل وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. شوارع المدينة مزدحمة. يقف الرجل في الضوء الأحمر. يعبر الطالب الطريق. اتجه إلى اليسار، لا إلى اليمين. يستعد الرجل للعبور في الضوء الأصفر. ممنوع الوقوف أمام المستشفى